حزب القوة يقرأ العمراء للأمور والعافية والأدب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربي يا قدير يا قوي يا متين أسألك بقدرتك وبقوتك أن تمتني في جميع قواي وجوارحي وجوارح الظاهرة والباطنة بقدرة من قدرتك وقوة من قوتك أقدر بها وأقوى على القيام بما كلفتني من حقوق ربوبيتك وندبتني إليه فيما بيني وبينك وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما خولتني من نعمتك التي ألجأتها لي في دينك ويكون كل ذلك على صلح الوجوه أعدلها وأحسنها وأفضلها مصحوبا بالقبول والعافية والرضا منك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Vallahu ve seyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ajamain. Subhan Rabbi karbi al-ze tama yacifun. V salamun ala al-mursaleem. Rabbi